بِسمِ اللهَّ يَحمانِ الروحم يَسْألونَ كَنِ الأأَ فَالِقُلِ الأأَن فَلُ لِلهِ وَروسُول فَاتَّقُ اللهَّه وَصِْحُ ذَا تَبَنكُمْ وَط اللهَّ وَرَرسُولهُ INNAMAL MU'MINOONALLAZINA IDHA DUKIRALLAH WAJILAT QULUBUHUM WAIDHA TILAT ALAIHIM AYATUN ZADATHUM IMANA WAALA RABBIHIM YATAWAKKALOON ALLAZINA YUQIMOONUS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 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّ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 يَقُولُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي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 سَأَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ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 S'alqui في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شَثِقِ اللهَا وَرَسُلَهُ فَإِن النَّ الله شَديدُ العقَب ذَلِكُ وَأَنَّ للِكَافِرينَ عَذَابًَا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 Healthy required tratament al seu sombre de la tendấy i a perversificar maior notötостes dos de les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 تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعْذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأنت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 فِقُونَ أَمعَلَهُم لصُدُّ عَ سَبيلَّ فَسَيون فِقُونَ غَاثُمَّ تَكُونُوا عَلَيهِم حَصرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُ وََّذينَ كَفَروا إلَ جَهَننَّ مَا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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ شيئا فان لله خمسه فان لله خمسه هو للرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 ايَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ذَلِكَ بِأَن اللهَّهَ لَم يَكُمُ غَييرًا نِعْمَةًَ أَ عَمَهَا علىى قَوْمِن حتىَت يُغَيير مَا بِأَافُسِهِم وَأَنَّ اللهَّهَ سَمع عَليم كَدَأْبِ آلِ فِ الرعَعونَ والَّذينَ مِنْ قَبللِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من طوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 إ الله ب كُ شيء إال